وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مفلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا الضآث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون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 وصدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل و النهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعل للبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا اتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ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 قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ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 ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعل لهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له ابراهيم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 وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ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 وَنُوحٍ إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيْنَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ أَيُّهُمَا يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ رَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُلًّا فاعلين وعلمناه صنعت لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا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 هم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج وما يأجوج وهم من كل حدب يسلون وقترَب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة Ya ويلنا قد كنا في kau من هذا بل kau ظالمين kau وما تعبدون من دون الله حصب جهنم kau kau kau kau kau kau kau آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفر وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون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 INNA FI HADHA LABALAGHAL LIQAUMIN 'ABIDIN WA MA ARSALNAKA 'ALAMIN QUL INNAMAA YUHAA ILAYYA ANNAMAA ILAAHU-KUM ILAAHU WAHID FAHAL ANTUN MUSLIMUN